بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما ي الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 يا الذين نزل عليه الذكر إنك لمنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين.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 قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنُقُ مِنَ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالّون قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ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 وَإِنَّهَا لَبِثَةٌ طَوِيلٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنَنْتَقَمُ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ بِإِيمَانٍ مُبِينٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون